إن الحمد لله نحمده ونستعيده ونستغفره ونعوذ بالله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها الكلاام كام الله خير اله هذه محمد صل الله عليه وسلم وشغل الأمور محدسةها وكل محدثة دع وكل دعة باء وكل بال في النار عاد الله وإياكم منها أيها الإخوة المهدفة. Hullu Wa khay set up الله عليه و رحم سليما كثيرا إن سألت عن ليه ورفقه فيكفيك فيه قوله تعالى فبما رحمة من الله يعفو ويغفر كلام كثير رحمه الله تعالى في صحيح البخاري أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك فقالوا السام عليك والسام هو الموت يعني يدعون عليه على رسول على الله صلى الله عليه وهذا الخطأ موجود في بعض اللهجات في بشكل عام يسلم عليك يقولك السام عليك خطأ لابد أن يظهر النام لأن مقتضى نطقي في لغة العرض أنه يقول عليك الوهن صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم فيجار ibn-Jewar ibn və əzləyəm əzləyəm في الصحيحين أيها عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان بأجوى أمه صلى الله عليه وسلم وفي صيح مسلم عن أنس رضي الله عنه الله ما سئل رسول الله صلى الله şairi fi الحسن والثناء الجليل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا سريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأصلي وسلم وأبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وإنها الكرام وأما إن سألت عن شجاعته عليه, عليه الصلاة والسلام فقد سألت عن أشجأ الشجعة وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وكان أشجع الناس وكان أشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ذات وفي عمقه السيف عليه الصلاة والسلام وهو يقول لن تراعوا وهو يقول لن تراعوا وفي الصحيحين البراء كنا بالله إذا احمروا البحث يعني إذا اشتد القتال كنا بالله إذا احمروا البحث نتقي به عليه الصلاة والسلام وإن الشجاع منا الذي يحاذبه اللي يقاتل جن وأما إن سألت حيائه صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم أشد حياء من البكر في سترها ففي من حديث أبي لذلك يعني للقيامنا التوافع الآن إذا ما قمت لشخص أصابه ما أصابه الآن هذا العفو مجتهد أما هذه السلة تكاد تكون مختفية إلا عند القليل وهي أنه لابد أن يقوم له ما قام له نعم الشريعة تستثني أخوانا قادم من سفر نعم تقوم له. ليس كذلك الفعب البيت تقوم له أما أن الكل قائمين نازلين قائمين فيد الأولين والآخرين يجيب دعوة المملوك الرقيق على خب الشعيد أن قال الله تنسان الموجود قال احتقال على موجود التكلف شريعتنا ما فيها تكلف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيها تكلف وما أجملت في القصة الصحيحة التي صححها الباني أن رحمه الله أنه قوله عمالا او سلم اما رضي الله عنه والله زاره زائر ومعه شخص من اصحاب الله فقدم لهم الضيافه خبز ومرق زهد هذه قال الرجل لو كان من ايدامنا زعتر او لو كان في ايدامنا زعتر بعد قليل واذا بالزعتر طاج بعد أن فرغوا من الطعام قال الرجل الحمد لله الذي هنأنا بما رزقنا أو الذي أرضانا بما رزقنا فقال له سلمان لو هنئت أو لو رضيت بما الشماء فأمر لا يدرك كنه ولا نصب الغر ومن يستطيع معرفة كنه أعظم بشر في الموجود بلغ أعلى قمة بيكمال استضاء بنور ربه حتى صار خلطه القرآن ولكننا أيها الإخوة الكرام لنا به أسوة حسنة كما قال الله تعالى لقد كان لمن كان يرجو الله اليوم الآخر نحن لم نسرد هاهنا شيئا من خلق الرسول صلى الله عليه وسلم للإقتلاع فقط لا لم نسرده للمعرفة فقط لا وإنما سردنا شيئا من خلاله وصفاته صلى الله عليه وسلم ليكون رسول الله صلى الله عليه Allah يا قداميهم اللهم انا نسالك ان تنصر اولياءك في كل مكان اللهم انصر اهل التوحيد كل مكان اللهم انصر اهل السنه في كل مكان اللهم نسالك ان توفق ولي امرنا لما تحب وهو رضا رب العالمين اللهم وفق لما الله وهيئ له بطاره خير تهوه بالمعروف